أو إطعامه في يوم ذمَّ صربه، يسمَّ ذمَّ قربه، أو مسكين ذمَّ صربه، ثمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَ